موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء فطرت، وإذا السراخ منتشرت، وإذا البحار هجرت، وإذا القبور ظهرت، علمت نفسهم. قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك سواك فادلك في أي صورة ما شارك شبك كلا فلتكذبون في الدين وإن عليكم ذحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار ذين آيم وإن الهجّارذين جهيم يصلون يوم الدين وما هم عنها برايم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يعود لله